بوك تو ستة عشر ستة عشر روتو أني هوا من فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس هي روتو أهد هذه هي فصول السنة هذه هي فصول السنه وصنت انهالا الربيع الصيف الربيع الصيف شرد اني هي والا الخريف والشتاء الخريف والشتاء انهارات هوا عبدار است الصيف حار الصيف حار ونهار الشمس تلطط في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس امال ابدار हवेत फिराला जायला आवडते في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه हिवाळ्यात हवा थंडगार असते الشتاء بارد الشتاء بارد हिवाळ्यात बर्फ किंवा पाऊस पडतो في الشتاء تثلج أو تمطر في الشتاء تثلج أو تمطر أماला हिवाळ्यात घरात राणे आवडते في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت. ठंडा है. الجو بارد. الجو بارد. पाऊस पडत आहे. إنها تمطر. إنها تمطر. वारा सुटला आहे. الجو عاصف. الجو عاصف. havat ushma hai al jaw dafi al jaw dafi ul hai al jaw mushmis al jaw mushmis al hadayak hawa hai al jaw saf al jaw saf aaj hawa man kase hai كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ اس ثندي آهي اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد اس گرمي آهي اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ